وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصيه والد لولده عند زواجه أي بني إنك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجتك فاحفظها عني وحرص عليها أما الأولى والثانية فإن النساء يحببن الدلالة ويحببن التصريح بالحب فلا تبخل على زوجتك بذلك فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجاباً من الجفوة ونقصاً في المودة وأما الثالثة فإن النساء يكرهن الرجل الشديد الحازم ويستخدمن الرجل الضعيف اللين فاجعل لكل صفة مكانها فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنينة وأما الرابعة فإن النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة فكن في كل أحوالك كذلك وتجنب أن تقترب من زوجتك تريدها لنفسك وقد بلل العرق جسدك وأترن الوسخ ثيابك فإنك إن فعلت جعلت في قلبها نفورا وإن أطاعتك فقد أطاعك جسدها نفر منك قلبها أما الخامسة فإن البيت مملكة الأنثى وفيه تشعر أنها متربعه على عرشها وأنها سيدة فيه فاياك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها وإياك أن تحاول أن تزيحها عن عرشها هذا فإنك إن فعلت نازعتها ملكها وليس لملك أشد عداوة ممن ينازعه ملكه وإن أظهر له غير ذلك أما السادسة فإن المرأة تحب أن تكسب زوجها ولا تخسر أهلها فاياك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد فإما أنت وإما أهلها فهي وإن اختارتك على أهلها فإنها ستبقى في كمد تنقل عدواه إلى حياتك اليومية والسابعه أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وهذا سر الجمال فيها وسر الجذب إليها وليس هذا عيبا فيها فالحاجب زينه العوج فلا تحمل عليها إن هي أخطأت حملة لا هواده فيها تحاول أن تقيم المعوج فتكسرها وكسرها طلاقها ولا تتركها إن هي أخطأت حتى يزداد عجاجها وتتقوقع على نفسها فلا تلين لك بعد ذلك ولا تسمع إليك ولكن كن دائما معها بين بين أما الثامنة فإن النساء جبلنا على كفر العشير وجحدان المعروف فإن أحسنت لإحداهن دهرا ثم أسأت إليها مرة قالت ما وجدت منك خيرا قط فلا يحملنك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها فإنك إن كرهت منها هذا الخلق رضيت منها غيره أما التاسعة فإن المرأة تمر بحالات من الضعف الجسدي والتعب النفسي حتى إن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعة من الفرائض التي افترضها في هذه الحالات فقد أسقط عنها الصلاة نهائيا في حالة الحيض وفترة النفاس وانسى لها الصيام خلالهما حتى تعود صحتها ويعتدل مزاجها فكن معها في هذه الأحوال ربانية. كما خفف الله سبحانه وتعالى فرائضه عنها أن تخفف عنها طلباتك وأوامرك أما العشرة فاعلم أن المرأة أسيرة عندك فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكون لك خير متاع وخير شريك ما أروعها من وصايا عشر يجب على كل زوج. ذي لب و ذي مروءه ان يجعلها قلده يتقلدها وطوق نجاة لحياته الاسريه انها وصايه تراعي الجانب الحسي والعقلي والإنساني الذي يجب ان يسود عند كل زوج انها تدعو للمشاركه في الحياه حلوها ومرها انها لا تلغي مسؤوليه الزوج ولا تهضم حق المرأة إنها وصايا راقية رائعة من الناس من يحب زوجته ويظهر ذلك على تصرفاته معها وأنه مستعد أن يضحي بالغال والنفيس كي تستمر علاقتهما ولكن يبخل بكلمة يصرح فيها بهذا الحب الزوجة تحن إلى كلمات الحب فقل كما قال قيس بن الملوح لمحبوبته لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع من الأمور المحببة عند النساء أن يكون زوجها معها عندما تريده في شأن معين يتعلق بمتع الحياة والرفاه وتريده أن يكون حازما في القضايا المصيريه إن الكثير منهن لا يدركنا تلك القضايا، بل ينظرنا إلى الحياة نظرة أهنية، وليست نظرة مستقبلية. فليكن الزوج مرنا في الأولى وحازما في الثانية. نعم ما أوصى به ذلك الأب ابنه بأن يجعل زوجته ملكة المنزل، فيشركها في كثير من التفاصيل التي تحبها في تأثيث المنزل وتنظيمه. وفي أنواع الطعام الذي ترغب النساء في إعداده وصنعه ولا يكون متسلطاً يفرض رأيه وفكره وأوامره في كل شيء بل عليهما أن يتفاهم ويتفق على رأي وسط يرضيهما وعليهما أن يبعد الخلافات إذا أردت صفاء العيش يا أملي فجنب الصدر آثار الحزازات نقل الخلافات عن دنيا محبتنا فالحب يذبل في أرض الخلافات من الناس من يرى أن على الزوجة هي فقط من تتزين لزوجها وهو لا يجعل لهذا الأمر من حياته نصيبا نقول له أما علمت أن ابن عباس رضي الله عنهما وقف أمام المرآة يتجمل ويتزين ويرجل من شعره فقال له نافع ما هذا يا ابن عم رسول الله اتفعل هذا وإليك يضرب الناس أكباد الإبل من شرق وغرب يستفتونك في دين الله فقال له وماذا في هذا يا نافع إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتي وهذا في كتاب الله قال أين هذا في كتاب الله قال في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف النفس البشرية تحب الجمال وتتعلق به ولذا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب فليس من نفس إلا وهي تحب الجمال وتكره الابتذال وما من نفس طيبة إلا وهي تحب الطيب قال ابن القيم رحمه الله إن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به وكذلك لا يختار من الزيجات إلا أطيبها وازكاها ومن الرائحة إلا أطيبها وازكاها ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم فروحه طيب وبدنه طيب